والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوه بإحسان الرضي الله عنهم ورضوا عن رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجي تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.